Alhamdulillahil 'alamin. Abul Rahmanir Rahim. Maliki yawmid Iyyaka na'budu مَقْضِيٌّ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ and new level. ودخلوا الجبال مدى أن دعوا نور محمان ولدا وما ينبغي له محمان أن ولا Amen.